الانسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البطر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر تنبأ الانسان يومئذ بما قدم وأخر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 قُلْ وَلَمَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ مِنَ السَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أهله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 ليس ذلك لقادر على أن يحيي الموتى